وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وإذ زين لهم فَلَمَّا تَرَى أَتْيَافَ فِئَتِنَا صَعَادًا عَلَى عِجْبٍ وَقَال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ فَلَمَّا تَرَى أَتْيَافَ فِئَتِنَا صَعَادًا عَلَى والله شديد العقاب. والله شديد